رحمة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وإذا المترجم <تصفيق> للقناة في أي صورة ما شاء ركبت كلابا كُنْتَ لِنُورٍ فِي النُّورِ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْحَافِظَةَ نُيَرْمَنُكَ فِي لَيْلَةٍ yok Come إِنَّ الَّذِينَ إِذَا سَمِعُوا Can We are the إذا تتلى علي أياكم ما قالت الثقيم أولي كلا يشهده المقربون إن في وجوهم نظرة يسقون مِزاجُهُ مِنْ تَسْنِينِ عَيْنَيْهِ شَرُّهُ فِي خَلْمُ إِنَّ الَّذِينَ فِي يَوْمٍ لَّذِي مِنَ الضُّرِّ وَنُخَلِّفُ عَمَلًا ۚ